الله بالناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أم جَعَلْنَا مِنْ سَكَنٍ وَمَنَافِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ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 سَمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَكِيت وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَحْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَ بالذين يتلون عليهم قُلْ نَبِّئِ الَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا مَا هُمْ فِي أَسَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّهُ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ لَكِنَّ